أفمن كَانَ على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون وَمَنْ ومن يكفر مِنَ من الأحزاب فالنار موحده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولا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 آخرتهم كافرون